رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل سماء و الأرض أنت و في الدنيا والآخرة أنت ولي تابك من أنظار الغيب نوح إلىك وَمَا أَسَّرَ النَّاسُ وَلَوْ حَرَّ قَدِيمُ أُمِّي وَمَا تَنُ أَنُّهُم وكأي من آيات في السماء؟ وَنَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَلُمُّ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا وسبحان الله وما أنا من المشرين أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُوا كَيْفَ كَانَ أفلم يسير في الأرض فعرض كيف كان عقبة الليل اين اثر الرسل وان سو ان Yeah. لا كان حديثي رأوا لكن تبيط الذي بين يديه قد كان في قصصهم عبرة لأولي الأنباء ما كان لِكُلٍّ مِنْ شَيْءٍ أَبُو زَ وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِي آمِنِينَ